اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعده فاني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان يجعل تفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم إنا نسألك الهدى ونسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل يقول الله جل وعلا في وصف فريق من المنافقين يقول وطائفة قد أهمتهم أنفسهم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 وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليهم بذات الصدور الآية بتقول رسالة مهمة أوي أوي أوي بتقول ما ينفعش تعيش لنفسك وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هو ده بقى أول سؤال عايز النهاردة نتوقف عنده أكتر حاجة شغلة بلك إيه أكتر حاجة شغلة بلك فعلا تفكر فيها جدا مش تقبلك. حياتك بشكل ما بتخطط ازاي لامورك في المرحلة الجاية هل انت هتقبل على زواج هتقبل على فبح بيت شغل معين دراستك احوالك في بيتك بشكل ما كل واحد عنده مجموعة هموم كده صحيح لو ان الهموم دي كلها لا تخرج عن نطاق الذات تبقى مشكلة انا بس انا ما بلفش الا حوالين ايه نفسي حتى بقى انا بقول اهو حاطه بالشعارات يعني يعني يقول لك انا عايش لديني وانا بعمل وانا بسوي اهو في الاخر خالص هو بتاع نحش اول من تسعر بهم النار منهم واحد ايه واحد عالم اوتي العلم وربنا يقول علمتك يعني يثبت له ان هو ليه علم ويبقى اول واحد قبل المنافقين وقبل الكفره وقبل اي حد يتسعر بهم النار ناس مفترض ان هم ناس مش يمين وكويسين وكانوا علماء في الارض أول من تسعروا بهم النار ليه بقى كانت مشكلته ايه عايش لنفسه قال ما عملت تعلمتك العلم فما صنعت فيه عملت فيه ايه قال يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته الناس انا كنت بدل عن الناس الخير خدوا بالكوا بس انا عايز اتوقف عند المعنى ده مهم قوي ان احيانا احنا بنخدع نفسنا لدرجه ان احنا بنصدق ده بص هو واقف قدام ربنا خلاص بقى اتكشفت الامور يعني مش محتاجين بقى نلف وندور على بعض يعني يا رب أنا كنت غلطان وكنت أعمى كذا لا الغفلة توصل الواحد لدرجة يوصل يوقف الضغط ربنا يقول له والله يا ربنا ما كنا مشركين والله يا رب احنا كنا كويسين يعني خلاص ما يعني يعملهم علي في الدنيا ماشي لكن توقف تقول لي والله يا ربنا ما كنا مشركين يا ربنا يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم فصاحبنا دواعك يقول أه علمتك العلم أنا أتعلمك يا رب العلم عشان نعلمه الناس أنا يا رب يعني كنت أريد أن أكون خير سفير الإسلام أنا كنت حامل الراية يقول كذبت تعلمت ليقال عالم وقد قيل خدت حقك أخطر حالة إنك تبقى بتعنفك وطائفة قد أهمتهم أنفسهم إذا بقى أوصاف النجد علشان نتخلص من الآفة دي من الأول خالص يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يسئين الظن بالله لا يحسنون الظن بالله دي حاجة قفلة بينه وبين ربنا مخليه خليها عايش في نفس ونفس مش عايز استقرب ربنا ليه بقى؟ ندور بقى من جوة انا بطني نسألكو كل واحد كده بينه وبين نفسه طيب انت مش عايش ليه؟ يعني ما اجي قفلك وقولك مش عايش ليه لذينك اصلي يعني الموضوع انت يتلفوا دور مش عايز تتكلم ايه المشكلة؟ بينك وبين ربنا شيء مقفول وانت ما تتحبش تتكلم فيه القصة دي كلها مش عايزين نتطرق إليها إيه؟ حاجة كتير بقى مواقف معينة مش عجباتك أشياء حاولت إن أنت تعملها فشلت وفشلت فيها فالمهم سكت الدين بالنسبة لك ليها ظلال معينة كده بتحاول تهرب منها بتحاول تلتف عنها القصة بتقول سوق ظن بالله وبتقول من ناحية التانية من, من الجانب الإيجابي إن أول حاجة معيش لنفسي ثاني حاجة أحسن ظن بربي ربنا أكبر حاجة في حياتي مش إنت. لو أحسن الظن بالله هيبقى ربنا أكبر شيء في حياتك لكن لو أحسن تظن بنفسك هيبقى ده مشكلة إذا أنت حصلت أنك قادر على إنك مش عارف إيه وتعمل إيه وتبقى إيه تبقى مشكلة في قصل العبودية اصل العبد ده راجل ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى شايف ربنا بصفات الكمال وشايف نفسه بصفات النقص وماشي أول السلة بتقول معيش النفسي ثاني السلة بتقول أحسن الظن بربي شوف هما يقولوا إيه؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ ها الموضوع ده هنطلع منه بإيه؟ بنحتملها بالطريقة دي. يعني أنا لو مشيبت في سكة ربنا حبقى إنسان مشهور مثلا يعني يبقى أوكي يبقى سكة ربنا تنفع لكن لو مشيبت في سكة ربنا ومحققت ليش طموحاتي تبقى ما تجزمنيش هل لنا من الأمر من شيء؟ فربنا يقول الأمر كله لله كل حاجات تحتك الأمر كله لله هيا دي قل إنا صلاتي ومسكي ومماتي لله حياتك لله كل شيء في تصرفاتك وسلوكياتك وأخلاقك لازم تبقى لله انت نهاردة تعلم العلم ده المفروض انه يكون سلاح في ايدك لدينك مش علشان تبقى انت فلان ما انا بقوله حقق ذاتك حتبقى انسان ما فيش بعض كده في الدنيا ما تنفعك أن تكون في عين الناس كبيرة وانت عند الله صغيرة حتنفعك يعني الناس كلها تشير إليه بالبنان وتقول ده أنا أحسن إنسان وأنا أكبر مهندس في كذا وده أفضل دكتور في كذا وده كذا وده كذا وبعدين في الآخر خالص عند ربنا سبحانه وتعالى نسويش قلنا أكرمكم عند الله أتقاكم يبقى دي مش هو ده المعيار اللي أنا بيزميل احنا بقى عندنا غلو لما أقول لك الكلام ده يعني أصدق إن الواحد ما يبقاش إن إنسان كويس في حياته مين الكلام ده هو يعني يديه دي يعني مثلا النور إذا ما عالمفروض يبقى أكبر حاجة في حياتك ربنا يبقى معناها نحن ما نروح الجامعة أبدا نهائي من الكلام ده؟ ده من العكس ده أنت لما هتحقق الفرض الكفائي اللي أنت أقيم به ده النهاردة لما تتعلم العلم اللي إحنا يعني سبب من أسباب ذل المسلمين النهاردة عدم تقدمهم وعدم تعلمهم من مثل هذه العلوم وأخذوهم بالأسباب دي. ده أنت كده بقيت واحد بالمليار ده أنت بقت كده عامل زي المجاهد الذي يجاهد عن الفارين عارف الغنيمة اللي يخدها واحد زي ده قديها عند ربنا الحديث بحب الحديث ده انه ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلاث جوائز كبار قوي قوي قوي اللي ده وصفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة طول. يحبهم الله ويستبشر لهم ويضحك إليهم التلاثة انت متعرفش وتقلهم قده يحبك يبقى كل مشاكلك في الحالة انتهت قل لي ليه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به بصر والذي يبصر به ويد الذي يطش بها ورجله والذي يمشي بها ولا انسى الاني لا اعطينا لا انسعزني لا اعذن خلصت المشكله يعني. ايه اللي انت تعبك الشهوه يا شيخ انا عارف الموضوع تاعبنا قوي يعني طيب اوكي ايه المشكلة يا رب من علي بزوجه صالحه تكون عونا لي على دين ودني خلاص بمجرد <تصفيق> <تصفيق> ان انت خلاص لجأت ولا انسئني لا اعطينا ايه اللي سعبك قوي وخايف منه خايف من المستقبل وخايف احفا ما يبقاش في مكان كويس خايف مش عارف ايه ولا اين استعاذني لا اعيد يا رب اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ايه بص انتهت ايه يحبهم ويستبشر بهم ده حاجة تكسر الواحد من يعني ربنا يستبشر بك اوه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الرجل اذا دخل المسجد تابش تبشبش الله اليه الله جميلة جميلة ويضحك له وفي حديث ومن ضحك الله له في موط فلا حساب عليه عايز تاني بقى فلا حساب عليه يعني ما فيش بقى الموقف بتاع ايه عملت عملت عملت وما اسدد وكلنا نخاف ونترعب من ذنوبنا على الاقل هنقف قدامه موقف الحياة ده هبقى بحد ووشك في الارض مستح. وبل ابن عياض وقف على عرفات قعد ساكن طول اليوم ولصاعه ما نفس مشيت على مباله فرح سايح قايل و وين وانعص ما هي المشكلة ان انا مهما عملت خلاص غفر بس في موقف بيقول لي شفت كنت تتعمل ايه فعشان كده ولا حساب عليه ثم منهم مين بقى الرجل اللي دا واحد تلع الجيش اول ما العدو دخلوا عليهم الجيش ودوس ودوتوا واقفا ايه هو بيسدوا بيسدوا اما ان يقتل واما ان يدفعهم هو ده المفروض يكون موصفا فانا النهاردة اخد الموضوع بالشكل يا اما حكون خير مثال لديني وهدفع عن ديني كل الاذى والذل اللي إحنا عايشينه كمسلمين بان انا اتفوق واكون فعلا النموذج للمسلم الملتزم الحقيقي يا اما خلاص انا اموت في هذه فاخذ معنى الجهاد شفتوا الغنيمه كبيرة قد ايه فهو ده بقى مش لما تيجي بقى نيجي يعني تصلح حالك مع ربنا يبقى حلك مع ربنا إنه هتحصل له قدمة بعد كده وحيشتغل وحيتجوز وهو لغم هيتفتن بالعكس هو بس الفكرة ان قلبه بيقول له ربك قبل ما بيقول له نفسك انت هنا ليه؟ بس هو يرضى انت دخلت الكلية دي ليه؟ ربنا منع عليك ان انت تبقى في المكان ده ليه؟ علشان تبقى فعلا في المكان ده تسد الصغرة وانت عايش من نفسك انه عايش من نفسك. قل ان الامر كله لله بعدين نتكلم بقى عن المشكلة لإيه؟ القفة التانية أول كان حاجة كان عنده سوء ظن تاني حاجة الخداع يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يعني إحنا عادين نتكلم أه ربعا أهم حاجة بينا. يا كده بقى كامل هو أيه تسخن وتشتغل وبعد كده يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا عارف إحنا لو دخلنا في الليلة دي من الأول كنت اتفركت ما كانش حقا المشاكل دي كلها الساعة المشكلة أن أنتم مستعنتوش بقدراتنا وإمكانياتنا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم لفة كنت بقولها إحنا بقينا بق كتير كلام والناس من كتر إيه فمع بقى الكلام الكثير بقى هم الأخرين بيرددوه بقى كله هنا ومفيش ليه أي تأثير على القلب تسمع تسمع تسمع تسمع تسمع تسمع في وتتفرج على فضائيات وتقرأ في كتب وتحتكد ناس كله كلام كلام فين العمل هو يشتغل ازاي اديني برنامج اعمل عليه تبديله البرنامج خدها على انه هو برضو ممكن يمسك البرنامج ينقله لغيره بس هو كلام خد على انه هو قسارة ذهده انه هو حينقل له خلاص وانما هو الموضوع ما بيمرش تحيطه خالص. وليبق الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم حيطلع كل اللي جواك والله عليم بذات الصدور يبقى ما ينفعش يا شباب نعيش نفسينا ربنا قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكبا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون إيه المعنى المعنى بيقول عشان نوصل لمرحلة ان احنا نبقى عايشين لدينا وعلشان ما نبقاش عايشين لنفسينا لازم ده يحصل له فورمات خالص تشيل كل الدهة اللي عليه اللي متشقلبة لي شوية حلوين على شوية مش عارف عاملين ازاي بتاع كده لا لا خالص تشيل ده تبتلي من جديد تبتلي تحط فيه علشان يبقى اللي جوه طيب فيطلع خيش انما دلوقتي الذي يخبث لا يخرج الا نكدة بيطلع ثمار خبيفة بيطلع حاجات ما تنبعنش طب المفتاح فين يا جماعة عشان ما يبقى الموضوع كده قالته آخر الآية كذلك نصرف الآيات لمين بقى لقوم يشكرون أول مشهد شكر النعمة أول مشهد وأول شيء عايزين نتوقف عنده إنه على الأقل يا أخي ربك تودد لك بالنعم دي على الأقل يشكروا عليها يبقى أنا النهاردة مفرحش بقى بإمكانياتي ومفرحش بعقلي وما بفرحش القدراتي وما بفرحش ان ربنا من عليه بأنه أبقى انسان ناجح في حياتي العملية لأ اول معنى ان هشكروه هو مش انا قلت لسه ان المشكلة كلها بالدور حول حسنه وسوق الظن تعال شوف اللي بيطلع من جوه قلبك لو انك ابتليت بمعصية في واحد يقول لك الله يعني يعني انا مكنت كذا كده الحمد لله قدر ومكتوب مكتوب في المعاصي قدر ومكتوب إنما انما في الخير لما بارق كويس الحمد لله فنذي ركزنا أفضل ذكرنا أحسن عملنا كذا فضل الله عز وجل ربنا من علي بس هو بقول حضل الله عليا هو اللي جواه تسعين في المية أنا وعشرة في المية الحمد لله توفيق ربنا يعني خدت بكل الأسفاب وعملت وسويق ما بيقولش هنا بقى قدر ومكتوب ما بيقولش الحمد لله لقيت نفسي كده ربنا بيديني وخلاص الحمد لله قدر ومكتوب فالمعاصي بنقول فيها قدر ومكتوب شفتوا سوء الظن نبقى وحش yeah. يا هو إحنا ما إلا في الشر إنما النبي يقول والخير بيديك والشر ليس إليك وما بكم من نعمة فمن الله إذا من هو ما أصادك من حسنة فمن الله وما أصادك من سيئة فمن نفسك خلونا نتكلم بصراحة الموضوع ما يبقاش كده ما بنقفش النقص عايز فنعايز الأول لحظة استشعروا النعم دلوقتي إذا ربنا منع علينا بيها وجزء من العلاج المهم جدا جدا بينك ومن ربنا احنا قلنا عملنا فرومات عايز احط انا بقى على القلب ده حاجة عشان تطلع الخيش اول حاجة تحطها هنا اعمل واجب عملي ليك واكتب النعم اللي انت استشعرتها بجد في حياتك مع ربنا انا عايزك تكتبهم بس واسجلهم كده في اجندة لوحدها عشان هتنفعك في لحظات التساخد انك تفحفحه كده افاك نسايا وتنسى صح فتح تقول بس هو عمل لي عمل لي عمل لي عمل لي اكيد الموقف ده انا فاهمه غلط في النعم ده يخليك تحب قصي جالي واحد من يومين ليه ربنا نعم ليه ربنا انا بصدي بس الصراحة مش مقتنع باي حاجه لا والله طب بالرحه قال لي اسرع الشرايط وبدا بيتسارع يعني جه هناك صوره ومسك مش عارف حجر واحد وقع راح الفيلمت وبتاع اذا الكلام ده كله صراحة مش داخل دماغي بحاجه انا عارف ان انت دلوقتي مصدق ان في محمد وان في القرآن ده كده بس انا مش قادر اوصل للدرجة اللي انت بتتكلم عليها دي اخويا جالوا بس وبعد كده بقينا نتردد على كل الناس رحنا المشعوذين ورحنا الناس بتقرا القرآن وناس مش عارف ايه الولد قعد ست سنين بيتعذب وداخل خالص خس خمسين كيلو ومات ليه بيتعامل في كده الاستريزم بقى معامل اول خالص وكان اهم حاجه في العلاج فده قلت ثبت انه لازم يكون في إله وأثبت له انه لازم يكون في اتصال ما بين الأرض والسماء فلازم يكون فيه رسول ولازم يكون فيه قانون يحكم الأرض لأنه لو ما البشر هيحكموا قوانينهم يعني قوانينهم هتبقى لمصلحتهم وأهوائهم ففي ناس يا عيني غلاب مش هتاخد حقها زي ما لسه في التشريعات البشر بأي حال من الأحوال بيحصل كده في حد على حساب حد, حد. انما الرب سبحانه وتعالى وانه في جانب لازم يبقى فيه ان في واحد اتخلق فقير وواحد هيتخلق غني وفي واحد ضعيف وواحد قوي هيحصل التمايز ده طب ده هياخد عقوبه إزاي ده عاش بطريقة وده عاش بطريقة لازم يبقى فيه في الاخر خالص جزاء وعقاب أثبتنا له الكلام كله بالاسادله العقليه قلت له بص عشان ما تقولش حاجة كده وبعد كده أول حاجة كانت لازم تتحط في قلبه هو المعنى ده فبدات اقول إن العلاج والشفاء الاساسي لكل مشاكله هتبتلي منين ان انت تحبه ومش هتحبه وانت احد من بعيد كده بتبص وتتكلم قلت له تنقل جنبه كده قلت له شوف انت دي اول جلسة بيني وبينك معين مع بعض فانت اخت تصور معين عني فالمرة التانية والتالتة والربعة خلاص بقى احنا بين اصحابه ونتكلم مع بعض لي استدرك شوية هتقول لي اللي جواك وهيبقى الموضوع وهيبقى انت بعضك تختلف قلت له لا تؤخذني انت ترى ربك من وراء نظارة سوداء شايف ده القموش وانا مش شايفه كده انت شايفها في سوء ظن وانا شايفها في حسن قلت له لو ان ربنا سبحانه وتعالى منن عليك وليت اخوك ده جالك في رؤية وقال لك اللهم لك الحمد ربنا منن عليا بالجنة طب انت عايز ايه ساعتها يبقى انت قريتها غلط وانا اقراها كده اقراها ان الله لا يبتلي ليعذب بل ليهذب الشاهد كان المطلوب ايه بقى المطلوب انه يملا قلبه بمحبه ربه فلما القلب يبقى نوفها عم كده بمحب ربنا سبحانه وتعالى يزداد في القرب منه وتلاقي الأمور بقت بمرضاق مختلف، حياتك بقت حاجة تانية في حاجة بواك اختلفت تماما عارف انت والله المثال الاعداء انا حبيت زوجتي وتعلقت بيها كلما انت تستطيع بقى ايه الموضوع يقولك الحياة بقى لونها مش عارفة ايه يعني ايه الموضوع اختلف خالص اه لانه في حاجة جديدة في حياتك خلاتك اكثر من انت ايستعمل ودلوقتي لما تيجي تشتغل لا انا عايز اجد شوية علشان نجيب الشقه بقى ونجيب مش عارف ايه ونعمل ايه وبقت الموضوع عندك فيه انطلاقه كده وحيوية ونشاط بتحب هو ده انا قلتها مره كده ان في واحد من الناس بحبه قوي يعني ففي يوم من الايام انا كنت داخل تعبان جدا من يومين فجماعه ما حدش نهائيا يقول لي بيم انا داخل انام دلوقتي لا تليفون ولا مش عارف مين جه ولا مين راح سيبوا لنا تليفون لن فلان فلان اللي انت بتحبه وانت مش قادر ومش شايف لقيتها فك قاين بتكل هي دي اللي خليتني قلتني بس هو ده قل موسى وهو بيقول له وعزلتوا إليك رب لترضى بيحبك شايف الدنيا بمنظور مختلف أنا عايز يوصل المعنى ده لو دخل في حياتك حيقلب كل الموازين حيقلب كل تصوراتك في الحياة بتحبه هو ده يا شكرا طب حبه ازاي؟ حاجة من الحاجات انك تعدد نعمه وتشكره على كل واحدة بقى موقف الشكر مشهد الشكر ده مهم قوي ربنا يقول ايه فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون انا ما بقرهاش كده انا ما بحسش بالايه دي كده انا بحسها من رب ودود يتودد الى عباده الصالحين بيقولك ايه اختكرني اختكرني اذكرني, اذكرني وانا عشان اذكرك بيقولك اشكرني وما تكفرش بالنعمة اللي قدتها عنك مش كده اشكرني وحذكرك فتنزل على قلبك ياه. ربنا هيقول كده يقولك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر فحسنها استكرني اذكرني زي يقولك أو شوية أكثر ياه أنا بفعتها بقول المفروض بفعتها يمط كده حاجة من جواك تقول من أبي من أمي من كل شيء أنت ربي يا شباب إذا من الله علينا بالنعم فعلينا أن نوفيه شكرا حاجة ثانية عايزة أرجحها لكم في موضوع تعلم العلم في شكلنا. احنا اغلبيتنا ربنا فتح علينا في دراستنا ومتفوقين وان شاء الله ربنا يمن عليكم وتزدادوا تفوقا لكن لا تغفل عن الرسالة الحقيقية لهذا العلم ربنا قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يبقى ما ينفعش إنك ما توظفش العلم اللي انت تعلمته في خدمة الهدف الأساسي اللي هو عبوضية ربنا سبحانه وتعالى لو العلم ده مش هيقربك منه تبقى مشكلة اجعل هذا العلم يكون وسيلة لتحقيق الهدف تعبيد الناس لربهم اجعل العلم ده في ميزانك اللي ينفعك في الأخرة أعمل إيه؟ أرجع أقولها تاني طلع نفسك من الموضوع اعرفه لما الواحد كده مثلا ربنا ايمن عليه بفلوس كويس؟ هو بقى المشهد الواحد الفعلا الشاكر اللي أنا عملها يعمل ايه؟ يقول والله ربنا قال في الحديث القدسي ان أنزلنا المال لإقامة صلاة وإثاء الزكاة مش بتعطي الفلوس دي ربنا الذهاني وزيعة هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكثر فما عندهش مشكلة هو فاهم انه ربنا ايمن عليه بهذا الشيء مش عشان حالة اكتب من انه ربنا اتلاني بهذا البلاء عشان يخت بس فهو نفس الحكاية أنا عايز العلم ده يكون وسيلة لتحقيق الهدف فاهمين يا شباب؟ كمان ناخد معنى كمان ووصية كمان مهمة قوي إن ما ينفعش أن نغطر بالنعم كل ده علشان نحقق الشكر اللي احنا قلنا الواجب الأساسي اللي حيحقق لنا المعنى اللي احنا عايزون نوصله ونحط المعاني دي جوه قلوبنا ما ينفعش تغطر بالإيه؟ بالنعمة الواحد لما ربنا بيصيد عليه شوية ربنا عليه إن الإنسان لا يطغى أرأه استغنى رأه يعني رأى نفسه النفس ما قالش إن الكافر الفاجر إن العاصي إن إن الإنسان دي طبع البشر صالح طقي حكيد الموضوع شوية إنما برضو الطغيان ده هيكون موجود يشوف نفسه اوعى تخترب نعم انما ما أعلمك المشهد ده بقى. ده بالعكس انت حسيت ان ربك بيتودد ليك بالنعم علشان تنكسر له زي ما انا حسستك بالمعنى كده فانت لما تيجي تستقبلها تستقبلها استقبال المستحيل يا ربنا بيتودد لي على اللي أنا بعمله ده كله علشان أبقى إنسان كويس وانا مطنش فتنكسر ابن الجوز يقول كلمة حيلة وقت يقول ايه تضعف تضعف يعني, يعني اعمل نفسك بعيف اظهر لربنا انت فقير غالبان تضاعف ما استطاع فإن اللطف مع الضعف أكثر فهمتوا؟ آه ذلي ليه أكثر مش تنتفخ وتبقى تغطر وتبقى حاسس أن أنت اللي على الأرض فلان الفلاني وتعجب تعملك فإياك أن تفتخر أو تعجب بنفسك ربنا قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما جوم الرسل، أنا بص بس بص نشطة أنا عايز أحاول بس علشان إحنا مدينة العلم اللي احنا بنقول عليه علم المدني علوم الدنياوية بشكل ما، وما بين العلم الشرعي. الرسل جاي بانهي بالعلم الشرعي. فلما دخلنا هتعمل لنا ايه يعني عمي شوية الكلام بتاع علوم القرآن والسنة هي دي اللي هتقدم حت حتقدم وحتخلي مهضة الأمة وهي دي اللي كذا يا عم المهاردة الكمبيوتر المهاردة لو انت بقيت عندك السلاح الفلاني والتقنيات العالية دي هو ده الاثنين يا شباب هو احنا قلتلكم احنا عندنا غلوة يا دي هي دي يا ناس قاعدة بتقول لا احنا نقعد نصلح نفسنا بالكتاب والسنة وبس ونصير الدنيا دي بقى كلها كده وربنا حينصرنا ان شاء الله من عنده يعني وطيبين الدنيا خالص يا ناس قاعدة تقول هي الدنيا والجانب ده يعني جانب مساعد صح لا نتركز هنا وبس الاثنين يا شباب بصوا بقى اللي حاطه ده فلما جاءتهم رسلهم بالبينات اجاهم باللايه بالعلم الشرعي فارحوا بما عندهم من العلم قالوا ايه ده ايه ده جنب العلم اللي احنا تعلمناه اصلا ايه ده جنب كذا وكذا وكذا مش ده موقف احنا عايشينه النهارده النهارده رسول واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي حاجه السواك ومطهره للفم مرضاه الرب لك بتاع مش عارفه ايه ده بعدين بقى تطلع ايه نظرية من غرب ان مش عارف في عود القارات ده فيه كذا كذا كذا وموضوع وده من افضل تق... يا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اه هو كده مش ده انه مش فني بقى ان الموضوع لفقاري استقن انه من اسبوع عملت دراسة كده فبيقولوا انه لو الواحد نام ما بين الظهر والعصر من الرجال بالذات دي دي تزيد في كفاءة جسمه مش عارف تعمل ايه في الدورة الدموية عنده ده تسبب له كذا فبينصحوا ان المديرين يسيبوا الموظفين في فترات البريك يناموا شوي رحوا طالعين بقى طب ما النبي قاش اقيله والقيلولة ودي السنة والساعة هو دايما احنا واقفين في موقف المنهزمين وقعدين بيحاول إن احنا ايه نقول يا جماعة هو الله ده النه حلوه هو الله انما ما عندكش انت العفزة دي لا الكلام ده كله أنا من الأصل عارف أن طبعا كلام ده صلى الله عليه وسلم هو فوق ده كله ولو أثبت في التجارب والنظريات عكس الكلام ده بشكل ما أنا واثق أن كلام ده صلى الله عليه وسلم هو صحيح طالما أفحى الخبر عنه صلى الله عليه وسلم ده موقفي في المعتز الدينه هو ده إنما الانبهار بتقنيات والحضارة الغربية وبالشكل ده كله دقافة خطيرة جدا ده المفروض ان انا لما اشوف كده اولي المفروض انا ربنا قال لي وانتم الاعلون وانا مش الاعلون ايب انا فردت في حق كبير قوي من حق ربنا عليا ربنا قالوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون احنا مش كده ليه دول فوقينا ليه ايه اللي عندهم ومش عنديه بس يا فيصل لما النهاردة أمريكا دخلت هنا ولا هنا ولما حصل أي حاجة الناس قاعده انضهرت بالتسليح ده وبالحاجات دي وقاعدين ينهار ابيض يا عم ده احنا لسه بعيد قوي يعني لا اكيد احنا فاهمينها غلط اي حد بقى كده ليه الغلبه بيحصل الرد الفعل ده لما حصل في لبنان المشكلة بتاعه الشيع ومش عارف ايه وحزب الله بتاع هناك جماعة الاهل السنة واحد جاي لي جه من لبنان قال لي كده قال لي الناس واقفين تقول اكيد دول صح احنا غلط. وانت بقى ما قلقتش باللقيمة على نفسك ما قلتش يا سنونة ما عملتش حاجة الناس دي كانت عايشة الهدف وعايش لكو وانما انا عايش كده الفوضى عايش وخلاص لا المشاهد ما يبقاش كده الموقف ما يبقاش كده الموضوع يستفيك غير انك تبقى انت الأفضل طالما انت عندك ربنا سبحانه وتعالى وهابك النعم دي وداك القدرة دي انت لازم تبقى الأفضل ولو فردت يبقى عكس الصورة اللي قلناها في الأول صورة الواقف بصد انت حتبقى من جملة اللي جلو والفار من الزحف دي أحد المبقات أحد أكبر الكبائر عند الله عز وجل الفرار يوم الزحف فوع تتخلى عن مكانك اوة. لم توضع في هذا المكان عدفا ما منش عليك ان انت تبقى في الكلية دي أو تبقى في الأسرة دي أو تبقى في البيئة دي أو في البلد دي كده ففيها رسالة فلو ما أمتش بالرسالة دي يمكن هي دي الرسالة الأهم في حياتك تبقى خذلت دي ربنا وتبقى دي مصيبة كبيرة قوي في الحساب كل حسابين تبقى موزونة بالميزان ده ما ادانيش أنا الفلوس دي كلها عشان هتبغضب بيها وعيشي الحياة عشان يمتعني في الدنيا وكمان في الأخرة وتبقى العملية تمام تمام يا سلام والناس ثانية كده بالميزان يبقى تسمدون وربنا سبحانه على عدل إنما نعم دي. عشان اصرفها في مكانها فلو انا خليتها بتاعتي ونسبتها لنفسي وعشت بتاع نفسي تبقى مشكلة يبقى يا شباب عشان نحقق المعنى ده لازم نعمل لدينا واجب اساسي في حياتي العمل لدي دينك دينك لحم دمك اكتر حاجة تعتز بيها اول حاجة تطلع من جواك هو ده ده ده كما كانت جعلت داني قوي ابن عمر رجله من ملد فقيل له اذكر احب انسان اليك تضرق اول واحدة دلوقتي حالا اكتر حاجة تحبها ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرقت فانتشرت ان الواحد لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تبقى سبب انا عندي ديه بصف اول محبوب في قلبك اكتر حاجة تعتذ بيها ايه ما تفكرش هي دي مش عادة تفكر هل تبقى أول حاجة حياتك دينك طيب احنا عايزين نقول ان رسالة الدين دي هتبقى معلقة في أعناق كل واحد مننا لو نصرت ربك تنصر يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ايوة وقف على يثبت أقدامكم دي عشان الشباب اللي بيقولوا احنا التزمنا او مشينا في سكة الدين ووقعنا اللي هو المنحنى المتدرج المتعرق ده اللي هو كل شوية يوم فوق يوم تحت والله كنت تتفلي وكنت محمز على صلاتي بعد كده ما بيتش مش عارف ايه واللي يقول كذا واللي يقول كذا واللي يقول كذا واللي يشوف من بعيد النماذج دي فيقول لك الموضوع في شيء غلط قصة كانت هنا ايه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ان تخذله ربكم يبقى المعنى هيحضر ايه هيحضر انتكاس هتقع رجلك مش هتقدر تكمل الطريق مش هتقدر تثبت مع اول فتنة الفتن نوعين فتنة شبهة وفتنة شهر حتلاقي في حياتك انه مرة واحدة كده شبهة واحد ييجي يكلمك في حاجة وانت لسه مش تقيل في ذينك ويرميلك بشبهة زي الكشباية الشجاب طالعين في المقضر يهشوا على المواقع بتاعت مثلا تنصير وغيرها على عطلتك ويعمل بقى ايه؟ يعمل مماظرات فاولهم كلهم داخلين ايه داخلين يقول لك ايه الجماعة عم الجماعه دول ده احنا بالصلاه على النبي نخلص كل الليلة <تصفيق> اه ايه دول ايه فاهم بقى القصة كلها ان ايه ده اللي هو ثالث وثلاثه وقضية الساعه وكان ده قضيه عم ده بالعقل كده يعني فيبتدي بقى هو طخ يقول له اول شبهه يجيلك يصور هو بجد في الحديث بيقول كذا كذا ايه يا عم ده ده بجد طب ازاي دي ده بيقول لي كده ده بيعمل كده وهو قاعد بينزل ويقع خلاص كل سنه هو مش فاهم تبقى تجد له من الأساس مش ليس تؤسسها على أي حاجة يدمن الموضوع مش كده والموضوع فيه بس لأن أول تلقي بيبقى من ناحية الشبهة بتبقى المسألة غير لما بياخدها من الأول خالص وهو لما أنت تسمع على شبهن دي وانت أصلا متفلح إيه من كانت طبعا الكلام ده يترد عليه قامت خجائط 1-2-3-4-5 فاضي فدي دي مجموعة بصوية كده هذه الشبهة مجموعة تانية قال لك إحنا هنساقق المواقع كلها <تصفيق> اللي لطفي حكيه واخد يحكي له والله بالظبط كده قال لي ايه بقى يقول لي تعمل ايه يا ابني وقعت النهارده مش عارف اتنين وقعت كده وبعد شويه قال له ايه وقعتهم كلهم الا اتنين اشمعنى <تصفيق> <تصفيق> الاثنين دول صعبوا بي عليا صراحه بعده الاسبوعين الحقني انا بقى دخل هو على الموضوع في الاول خلاص واحنا بقى واحنا كده ومش عارف ايه وايه وداخل على الفتن بصدره مش عارف الهدف حلو ونبيل وجميل بس لمين وامتى وازاي مش اي حد يخش عن فتن كده عشان كده بتقول يا رسالة بقى التالية والمصيحة المهمة بالنسبة لكم لا تخذنوا أنفسكم ربنا قال في الثاق الكلام عن المنافقين يوم القيامة يقولوا ايه ألمناكم معكم احنا مش كنا معاكم يقولوا المؤمنين كده قالوا بدا ولكنكم فتنتم أنفسكم مينفعش وفي معنى هنا مهم لازم نتعلمه كلنا في التعامل مع الفتن كلنا بلقى سمعرضين الشارع فتن الفضائيات فتن كل مكان فيه فتن من ده علاج فإزاي مع الفتنة الشبهة أو الشهوة أو المشاكل دي كلام كان جميل قوي كان بيقوله الشيخ الإسلام ابن القيم يقول وما استفدت كلمة أعظم من تلك الكلمة ابن القيم بيقول ايه بقى؟ بيقول أنا كل مكانت تجيلي شبهة أدري أروح أسأله إيه ده؟ فيرد وديه وديه وديه فيرد يرد بعد كده قال لي اصبر بقى لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب كل شيء مش كل حاجة تديها ودنك مش كل حاجة تقعد تفتح لها قلبك وتدخله وتقعد انت وانت لسه متاسستش هتحط تم لقلبك بشبهات ومشاكل بس وفي الاخر خالص يا عم انت تعلمت ايه في كذا في كذا في كذا في كذا ما فيش هم النساء دي هي كل حاجة في الحياة وظل بيها ناس والله اعلم احوالهم ايه عند ربنا سبحانه وتعالى لان فيها كده وكده فينا الغلالة وكانش فهم حاجة وفي ناس عمدت انا بس بتوقف عند المعنى ده بالنحية دي ان بص اللي اللي بيعانب بقى في الموضوع بتاع الفتن دي وبيقع فيها ممكن تبقى مصيره صعب قوي ولما بتخش من جوه بتبقى صعب ان انت تخرج فالشاهد ما تفتحش قلبك قال له لا تجعل قلبك كل شيء. وإنما جعله كالقارورة زي الكوباية الإزاز يصلي تيجي الشبهة تقبع في الإزاز لكن ما تخش شغب فلما تيجي الشبهة أنت بتقفلها الأول كده وبعدين السنة بقى كده تتأملها دي ينفع تفتح لها ولا ما ينفعش فأول موقف تقفل زي واحدة مثلا تفضلت بواحد على التليفون كويس الأول أنت فلان أي فلان أنا مش أقدر أقول لك مش عارف إيه الغابع هو بدا الموقف الصح ان في اللحظة دي لازم يقفل ان هو يقول لك مفيش حاجه والله عشان ابقى برضه يعني ما يقولوش ان المتدينون دول والكيس دول يعني صعبين كده وبيعملوا الناس معاملة سيئة فهو بده ايه امشي معاه في الكلام <تصفيق> <تصفيق> اه امشي معاه في الكلام كل سنه وانت طيب دي أما ايه الموقف الموقف ان هو يرد برد مهذب ويخرج من المساله ويقفل لا يعني يمسك التلفون ويروح نداشه ولا ان هو في نفس الوقت يجاري الموضوع ويقول لك ما فيش حاجة بي... دعوة يعني <تصفيق> لا اتعامل مع الفتن بالشكل ده يبقى الفتن دي لازم اقف معها الموقف ده ان انا ايه مدخلهاش قلبي تاني حاجة عايز اقولهالكو برضو عشان موضوع مصر الدين والعمل الدين اوعى دينك يبقى ارخص شيء عليك وده بيحصل كثير قوي ان احنا لأسف بنعرف مواقف المفروض ننصر بقى ربنا فيها فالثم يقف ونتأول ونقول الدنيا هيقولوا علينا فموضوع مش كده فأخذ حاجة ببحة بأسف بيبقى دينك وربنا سبحانه وتعالى جعلها عقوبة للي لا يؤدي لهذه الأمانة حقها أمانة الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له لو خنت الأمانة ورخصت دينك ينزع منك الإيمان لا إيمان لمن لا أمانة له وقال صلى الله عليه وسلم أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك وأوله ربك اللي ائتمنك على الدين ده مش كده فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هيا دي الرسالة قال صلى الله عليه وسلم أول ما تفتقدون من دينكم الأمانة وأول ما يرفع من الناس الأمانة المفروض واحد خذ الكتاب بالقوة أول معنى عشان ننصر ديني وفي المعنى ده يكون أنا وإختر ربنا موقف ومشهد الشكر لنعمته زي احنا متدرجين كده في المعنى أنصر ديني أول حاجة خذ الكتاب بالقوة بلاش الضعف ده بلاش تتحاسس إني أحكام دينك وشريعة ربك إنها ما تصلحش وإن حياتك ما تنفعش لو الدين بقى هو اللي بيحكمها إنما خد الموضوع بقوة عزة بدينك يعزك العزيز سيدنا عمر قال إيه فمهما تغينا العزة في غيره أذلنا الله هو ده خذ بقى أي حالة ثانية هتلاقي النماذج دي إن واحد ممكن يبقى مثلا عزبيد سكيز واحد بزع بنات واحد كل يوم بيذني وبصت لقيه ناجح جدا في حياته بتعمل انت مقارنة بيحصل كده طب ده بقاعدة هو بيعمل كده وفلأخذ خالص أحسن واحد واخد كذا واخد كذا واخد كذا القطة نشدين بقى تعمل زيه بقى ايش ما هي نفس الوسائل بتؤدي الى نفس النتائج. ايش معنى جاب عالده انا بقى هو قفت نحية دي فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله واحد خذ الكتابة بقوة علو وهمة اوعى تكون غثاء لا تكون غثائيا ايه الغثاء ده الغثاء ده اللي هو المطر لما ينزل فيجري في الارض وهو بيجري في الارض كده يبقى المية بقت ايه موحلة هو خذلكم المثل قمي النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم انتم حين اذن كثير ولكنكم غثاء كغثاء شفايل المعنى ايه المطر ده يبقى مثال ايه يا شباب مثال دينك مثال نعم ربك اللي نزل عليك وانت في الاخر خالص بقى ايه بقى اللي عندك عندك من ده على ده وحلتها فبقيت في الاخر خالص هو ده مثالك عندك من ده على ده عندك دين وعندك في الاخر خالص شوائب واختلط البعض لنت ضايع خالص وما ومعندك شي خير ولنت خالي من كل المشاكل دي غفاء فلا تكن غفائيا ما يبقاش ده شأنك عند ربنا سبحانه وتعالى تعالى اوعى يكون دا حفظك عند ربك لو أنك مسلم حق الإسلام فستعمل بكل جهد لتنصر دينك. أنا عايز أضرب لكم مثالين بسرعة عشان تتقوش ناسين المعاني دي وتفتكروها كويس أول حاجة قصة إسلام أحد صحابه يضع التفايل ابن عمر التفايل ابن عمر الدوسي. اللي كان حاصل دوس دي كانت قبيلة من القبائل كانت لها علاقة بقريش بيسة لما جاء الطفيل في موسم التجارة دخل الحرب الاعلامية الشرفة معمولة على النبي صلى الله عليه وسلم فأي حد يخش من أي قبيلة تانية يروحوا مسكنهم مدينهم إياكم وهذا الغلام النبي بكده صلى الله عليه وسلم من غلمان بني عبد المطلب فإنه يقول كلاما ساحرا يفتن به الناس ولكنه يفرق بين المرء وزوجه ويبتروا بقاءة كلام. فوصل بالحال ان الطفيل دخل البيت الحرام والنفس صلى الله عليه وسلم كان موجود فأول ما أبصره وضع زي أطن فودان عشان ما يسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم المهم أبا الله عز وجل إلا أن تخترق كلمات النبي صلى الله عليه وسلم أذن الطفيل بدأ يسمع شوية حاجات كده من القرآن فقال أنا راجل ذو عقل ايه؟ واحد يقول لي ما تسمعش ومسمعش واحد ما تقاملش انا روح اصوفه بيقول ايه دا؟ فقال له اعرض لي ما عندك قل لي يا عم انت عندك ايه؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه الى الاسلام ويقرأ عليه شيئا من القرآن يقوله كده في النص فآمن مكانه في اللحظة اتثبت جميل. فآمن مكانه فآمن في اللحظة فقال له البيع بعديه عدوه اهو لا لا انا عايز اتكلم فيه انه امن ما بدأش بقى يقول له طب نعمل ايه يا رسول الله في الموضوع ويبتد ان تعمل طب انا مطلوب مني انا ايه اعمله اول كلمة قالها الطفيل بعديها قال له يا رسول الله امني من دوس وانهم قوم مشركون ما عندهمش القصة دي خلص وانهم يعاقلون الخمش ويزنون ده شيء منتشر وسطهم اعمل لهم ايه اول فكرة جت في دناه العمل دي انه حس ان معنى انه ابقى ملتزم بدين إن دين أبجدياته إننا نعملوا وانشوروا هي دين خلق الشباب الشاهد بقى راح الطفيل لقوم فلما بدأ يدعوهم أسلم نصفهم النص منهم راح أسلم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم اللهم أتي بدوس وحدهم اللهم أهدي دوسا, اللهم أهدي دوسا فما كان منه إلا أن هديت قبيلته كلها ببركة هذا الرجل بص رد فعلا أول ما آمن العمل الدين سيدنا أبو ذر الغفال كان أبو ذر يفاخر بين الصحابة فيقول كنت راضع أربعة لما يعضوا الضرطة كل أحد ما يقول عنده أنا كنت ربع الإسلام أنا كنت ربع الإسلام ما كانت جديه في الأرض دي كلها غير البعض أنا كنت راضعهم فكنت ربع الإسلام أسلم رابع أربع فأول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفس الموقف على طول أعمل ايه غفار دول فيهم وفيهم أعمل كذا خلص حيدعوهم أبو ذر بأعمل موقف تاني خاص رح داخل قال لأ دخل البيت الحرام وعلى مسامع قريش وراح عمل ايه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هم سمعوه كده راح الكالب عليه. فلما شاف كده العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مازال على الشرك فبدأوا يتكلموا ويضربوا قال لهم لا غفار دي على الطريق بيننا وبين شام وحنعدي عليهم لو قذتوه حيخلصوا علينا حيطلعوا علينا فاسيبوه الموقف بيقول ان ابو ظر يأخذ بعضه ويجري على قابلته كده مش محتاجة علقة تانية تاني يوم نفس الامر يوقف وسطهم ويقول اشهد وقال لا اله الا الله يعني ما حرمتش من اللي فاتت فييجي يحصل نفس الحكاية ويجي العباس يخلصه للثالثة ثلاث مرات بتلت ايام أبو ظر يعمل نفس الحكاية وكأنه فاهم انه والنابو ما قالوش حاجة يعني نالس فصلنا ما قالوش يلا طلع بقى ايه قول كلمتين كده بسوطك جامد فعالقال نعمل اي حاجة ما قالوش مجرد انه فيهم انه انتمل الاسلام انه لازم ينشره فما كان من أبو ذر الا انه راح غفار وفعلا نص القوم دخلوا معاه والنص الثاني قالوا له لو ظهر نبيك أسلمنا فجاء فعام الوفود اللي هم بقى لما بعد فتح مكة لما القبائل كلها دخلت في الإسلام دخلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها كان في قبيلة تانية كانت بينهم وبين بعض عموما كانت اسمها أسلم فقال أسلم سالمها الله شهد ان أبو ظر وأن الطفيل فهمه أنه واجب أساسي في حياتنا العمل لدينا فمن منا سيكون كذلك مين اللي هتكون عنده نفس النفسية دي انه يرفع رأي الدينه اذا احنا منطلالب مننا يا شباب ان نكون مباركين اينما كنا في كل مكان تبقى فيه تحل بركة الاسلام هتدعو بايه قولي هتدعو بشانتك باخلقياتك بدينك ده بالتزامك الفعلي الاخلاقي والسلوكي والعمل المهني انت انسان ملتزم بجد الناس تبص ولا تحترمنا من المعروف شيء أحد الناس يقول انا شفت واحد من المسلمين بيتوضا قلت يا ده دين ده دين نظافه وطهوره فاشهر مجرد ان هو ان هو شاف ان في ما تحطهاش في دماغها خالص لما بدأ يبص بعض الناس يبص ان المسلمين منظمين جدا يقول لك دينهم منظمهم قوي انه من كذا يطلع يصلي وبعد كده يعمل ياه انتو عندكم بجد تقديس لموضوع الوقت واحنا فوضويين يعني هو المفترض ان ديننا بيزبط لنا حياتنا رجعنا فوضويين الى ابعض حد وعندناش قيمة للوقت ولا اي حاجة بس لما يبتدي يبصي كده ان هو عارف ان فيه بيطلع في اول الوقت فيا فهيبتري يقولك لا لا الدين ده دين محترم قوي وبعض الناس بتسلم بسامة حاجات زي كده فهو ده يا شباب اوعوا اوعوا انت دلوقتي بقيتو شيلين راياكم شئتم ام للدين ده انتو مسلمين يعني ايه اسلام شوفها تبقى شكلها راحش قاندي يعني ايه اسلام وانتو مش عارف او يدوبك تلاقي ان معلوماتك ممكن اللي قدامك يكون عارف اكتر من اللي انت تعرفه عن دينا اعرف ان في احد الناس يعني بقصار من كبار الدعاء الى الله عز وجل بموقف كده انه سافر سفرية فبص لقى الحملة الشرسة جدا على الاسلام ومطاعن شديدة جدا وهو مش هيفرت يعني بس ليه ده ليه بتعمل كده في الدين بدأ تسير المسألة دي أول، فبدأ يدرس، يعني عارفه أن تكرهوا شيء، المفترض إنه إحنا لا نقيم في بلاد الكفر الخشريات الفتن المفروض. ودي مثلاً عايز أقولها عشان نأصلها من الناحية الفقهية، الأصل الأصل إنه الإقامة في هذه البلاد لا تكون إلا للحاجة والضرورة، عشان ما يجيش واحد بعد ما يعبد. يوم واثنين وسنة واثنين وتلاتة يجي يقول خلاص اقعد بينهم واصطهم لان هم افضل كثير من المسلمين ومن البلاد المسلمة على الاقل هم عندهم حرية وعلى الاقل ان عندهم فعلا كذا على الاقل على الاقل على الاقل وبس ويصير اظن الرسالة وصلت واظن المعاني اللي كنا عايزين نوصلها اغلبها يعني وصل بسرعه نقولهم تاني من الاول قولوهم معايا اول حاجة قلنا اوعى تعيش <تصفيق> لنفس ثاني حاجه قلنا احسن الضم بربك وبعد كده قلنا اوعى تخدع نفسك قلنا اوعى تكون غسائي قلنا حنبني العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى على معنى الحب وقلنا هننزل كل المعاني اللي تبعدنا عن هذا المعنى قلت لكم معنى الحب ده من مدخل اللي هو مدخل ايه الشكر شكر النعمة ان ربنا سبحانه وتعالى من بيها علينا وقلنا كلنا هنحمل الرايه اوعى تخذل دينك اوعى تخذل ربك بمعنى الاخر قلنا المكافأة الكبيرة والعظيمة لو انك نصرته ولو انك فعلا بقيت انت المدافع عن الفرين دول اللي مش عارفين يعملوا التوازن في حياتهم ما بين دنياهم وما بين اخرتهم لو انك حققت ده هتصفر بالجائزة الكبيرة العظيمة دي احمل دينك على كتفك وامشي به وقوعى تفتنسى المعاني دي في وسط زحمة الفتن وقوعى تفتن نفسك